بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثق فأذر وربك فكبر.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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصباح ذا أسفر إنها لحد الكبر إنها لحد الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس كما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقف ما سلككم في سقف